بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحذب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن س ي بَناان بل يريد إن سَ يَسجمَام يسأل أي يَمُ القام فإذا بق بصَ وَ فنسَف ق وَج الشمسُ وَ القم فَأَرَ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى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 كَلَّا إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ مِنَ التَّنْزِيلِ وَلَسْتَ بِقَائِمٍ بِالصَّلَاةِ إِلَّا فلا اصدق ولا صلنا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى ahliاته يتهسط او لا كفا اولى لك فأولى ثم او لا كفا أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فَجَعَلَ مِن يُزَّو جيَين الزَّكَ وَأُسَ أَلَي سَزَكَ بِقادِر على